نستعين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين افتن الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير له ا ل ق و ب عليهم ولرب والفجر و ل ي ا ع ش س و ا ل ش ف ع و النابلسي و ذ للعلوم ك قسر ألم ترى كيف ا ل ا م ذ ا ت ع م ي م و س و د ه النابلسي ذ ي ج ا و وفدعوا ا د ا للعلوم ا ل ا فأكثروا فيها ا ل ا د فصف م ي ه م 「今夜も楽しんでい 「私は私の手を借りているのは私の手を借りている」<音楽> キャラクタお二人は、私はそ اسماء الله الحسنى ي ق و ل ي ا ل ي ت ن ي قدمت ل ح ي ا ت ي ف ي و م ا ل ا عذابه أحد و ل ا يوثق و ي ه يا ربك ر النابلسي ل ل ع د خ ن ي في ع ب ا د ي